124. والكتاب المبين 125. إنا في ليلة مباركة 126. كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 128. من عندنا إنا كنا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 يَطْرُشُ الْبَقَرَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا مَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ